وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى بَنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا مصدقا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ فَلَمَّ أَجَآهُمْ بِالْبَيْنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَظْلَم مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 يا joo, الذين آمنوا هل joo, على joo, joo, من عذاب joo, تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في joo, الله joo, joo, joo, خير لكم joo, كنتم تعلمون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 نَصْرٌ مِنْ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أنصار الله كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ لِحَوَارِيِّيَّ مَا أَنصَارِي إِلَى الله قَالَ الحواريون نَحْنُ أنصار الله